اذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايتتك بالروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراه والانجيل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 لأنك اجيتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواديون يا ريس بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنت إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَاءً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ نقول وبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين